Bismillahirrahmanirrahim. Ve sana izat elburuj. Ve yoluma uğrudu ve şahid oldu ve meşhur oldu. Qütl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 بل الذين كفروا في تكثيب والله من ورائهم بحيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ